إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حميدا ربنا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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 Sami Allah, Man, Hamida. Senate.